بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجرك يتيما فأوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأَن التمَ فَل تَقههَه وَأَم م السَّ إِلَ فَل تَهَ وَأَنَّ بِ